يا لالا يا لالا لالا هو من نجوم السماء كيف قلبي ولا عبها المستحيل مدري الحب أعمى أو خفوق عما؟ ما الحظ أشعل وسط صدري فتيل مستحيل. لي تسهم المحبة يا الغرام رما مستحيلة او رماني بحب لي بوصله سبيل ادري انك سراب ما يبل الضمار انك سراب يا بي الحبيب لكن الحب يجري في عروق الدماء مستحيلة ما بيدي سوى جر البكاء والعويل أبعدتك الليالي عقب عذب الماء اللي بعدت الليالي عقب عذب اللي ما ما تتحلم قلب من فراقك عليل مستحيل أنت يا قرب من أنفاسي ووصلك ما مستحيل بعد نجم اثريا يا الهوى المستحيل مستحيله ابعاد من نجوم السماء مستحيله ابعاد من نجوم السماء كيف قلبي توالع من هوا المستحيل